يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكنا تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هانا فيها كل آلي يا رجالا يعشقون القتل في سوح نزال يا قلوبا من حديد في نفوس كالتبالي يا براكين انت بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هانى فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا لجو يقتفيها المرخو في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير رجالها هو والتاريق يضغي في شرود وانتهالي يا نجوم من يقتفيها المرء في سود الليالي يا منارات تدل في درب المعالي في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي انتم الابطال حقا انتمو خير الرجال ها هو والتاريق يضغي في شرود وانتهالي يا نجوم من يقتفيها المرء في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير الرجال هذا هو التاريخ يصغي في شرود واندهالي يا قلوبا من حديد في نفوس كالتبالي يا براكين أنت بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هانا فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزالي فالجيروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقديموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها هي الدنيا تعجب أهلها بمجيل فعالي فاضريبوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيالي فالجيروا في فاتجيروا في كل حين زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ههي الدنيا تعجب أهلها مندي الفعال فاطريبوا غزوا ورهابا ودفعا للصيال فاتجيروا في كل حين زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال فاضربوا غزواً وإرهاباً ودفعاً للصيال من حديد في نفوس كالتبال يا براكين انت بين ساحات القتال يا أسوداً في بلاد هانى فيها كل غالي يا رجالاً يعشقون القتل في سوح النزال يا قلوباً من حديد في نفوس كالتبال يا براكين انت بين ساحات القتال جاءوا سعودا في بلاد هانا فيها كل غالية رجالا يعشقون القتل في سوح نزال